119. فإنهم غير ملومين 110. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 111. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون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 تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 122. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب له قادر فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن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 من كل زوجين الثين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْ مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ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 أفلا تتقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أعدكم أنكم إذا ماتتم وكمتم ترابا وعظاما وعظاما أنكم مخرجون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 عَنَّا قَلِيلٌ لَّا يُصْلِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَابْعَدْنَا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 114. فأرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 115. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 116. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين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 فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ذَٰلِكَ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 119. في غموتهم حتى حين 110. أيحسبون أنما نمدهم به من ماله وبنين 111. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون 112. إن الذين هم من خشية ربهم مشبقون. والذين هم 116. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 118. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 تجر اليوم إن كن إن لا تنصون قد كانت آيات تتلع عليكم فكونتم على أعقابكم تقصون مستكبرين به سامرا تهجون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَ أم لم يأتي آبائهم أم جاءهم؟ أم لم يأتي آبائهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل 112. وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 114. أم خرجا فخراج ربك خير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 119. وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 111. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون 112. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا 117. وعظاما أئنا لمبعوثون 118. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا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 اقْرَأِ الرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ حَدَثُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّ هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينه يوم إذ يوم إذين ولا يتسالون. فمن ثقلت موازينه 119. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم 119. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 111. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 112. قال اخسعوا فيها ولا تكلموا 111. وحديق من عبادي يقولون ربنا آمنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 112. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 ذابه عند ربي انه لا يفلح الكافر وقرب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين